119. ويأتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 110. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.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 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُخْزِيهِ الْكَافِرِينَ يَسْمَعْهَا كأم فِي أذنيه وقرا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الذين آمنوا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 وقلتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين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 ذِكْرُ اللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أمه وهناً على وهناً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 إن خربا انفتح في صخره او في السماوات او الله كر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تُصعِر خدك للناس ولا تنسي في الأرض ما رحى إن الله لا يحب كل مختار فصور وألقصد في مشك ورض من صوتك إن أنكر الأصوات إلا صوت الحمير ألم تروا أن الله تخبر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة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 وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقناه والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت فلمات الله إن الله عزيز حكيم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 تهار في الليل وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري إلى أجل مسمى وأنه الله بما تعملون خبير.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 ان فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَظُلَلٍ دَعَوُا دَاعِ اللهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ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 وما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير